والله سوف نخلص يا رب يلا تتدعو اللي يجير راح يسلم بذلك لبعد واصل مش نحن بعدين هالشباب فكر خل فكر مين كل معانا حلو شلون بدنا خد باقي أحد دي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 هاتوا فيلم ان شاء الله وانا اساله السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وان يجعلها في موازين الحسنات وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا تكلمنا في اللقاء الماضي عن اننا بمشيئه الله تعالى سنتناول بعض القواعد وهي بمسامه الدرر والكنوز وهي قواعد قرانيه واصل هذه القواعد كتاب بهذا القواعد قرآنية خمسين قاعدة قرآنية في النفس والحياة للدكتور عمر بن عبد الله المقبل طيب وحقيقة وجدت هذا الكتاب رائع جدا فلعل الله عز وجل ان ينفعنا به ونمتثل هذه القواعد ونعيشها منهجا ودستورا لنحيا به ونحيا بالقرآن وتعلمون أحبتي أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة أن وجوه الإعجاز في كتاب الله لا تنتهي ولا عجب فهذا كلام الله عز وجل ولقد تفننا علماء هذه الأمة في إبراز ما استطاعوا من تلك الأوجه التشريعية والبيانيه والبلاغيه التي تزيد المؤمن يقينا ان هذا القران كلام الله وتجعله يتلذذ بتلاوته وتفتح له افاق رحبه عند تدبره ومن اوجه الاعجاز الذي تضمنه كتاب الله عز وجل ما حواه من جمل قليلة المباني عظيمة المعاني يقرأ فيها المسلم الجملة المكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع فإذا به يجد تحتها فنوزا من الهدايات العلمية والإيمانية والتربويه والتي جاءت على صورة قواعد قرآنية ولئن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ بناصيه البيان وأوتي جوامع الكلم فما الظمن بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله إن من أعظم مزايا هذه القواعد شمولها وسعه معانيها فليست هي خاصه بموضوع محدد كالتوحيد او العبادات مثلا بل هي شامله لهذا ولغيره من الاحوال التي يتقلب فيها العباد فتمت قواعد تعالج علاقه العبد بربه وقواعد تصحح مقام العبوديه وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة وقواعد لترشيد السلوك بين الناس وأخرى لتقويم وتصحيح ما يقع من اخطاء في العلاقة الزوجية إلى غير ذلك من المجالات بل لا أبالغ إذا قلت وقد تتبعت أكثر من مئة قاعدة في كتاب الله إن القواعد القرآنية لم تدع مجالا الا فرقته ان القواعد القرانيه لم تدع مجالا الا فرقته فرقته مش ها فرقت بيريده فرقته تطرقه. يعني تدخل فيه كويس او على ابوابه او في المطولمح اليه لكن طرقه يعني ثبت طيب لا لا يقول إنه لا يروق للكثيرين استعمال واستخدام ما يعرف بالتوقيعات وتكون هذه التوقيعات بيتا من الشعر حينا وتكون حينا آخر كلمه لأحد الحكماء وفي أحيان أخرى قطعة من حديث شريف وهذا كله لا إشكال فيه لكن ليسنا نفعل معاني القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها كتاب رب البلية فإن ذلك له فوايد كثيرة منها ربط الناس بكتاب ربهم في جميع شؤونهم وأحوالهم فوايد القواعد يا أخوانة هذه التي أذكرها أولا ربط الناس بكتاب ربهم في جميع شؤونهم وأحوالهم الثاني ليرتخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت ليرصف في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت تورثا بالتنصيص عليها وتورثا بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد الثالث أن تفعيل هذه القواعد القرآنية وكثرة تردادها على الأسنى يجعل منها بديلا عن كثير من الغسف الذي ملئت به توقيعات بعض الناس سواء في كلماتهم ام مقالتهم ام معرفاتهم على الشبكة العالمية وقبل ان ندخل في صلب الكتاب يبين الكاتب يحفظ الله حد هذه القواعد فيقول القواعد جمع قاعده واصلها اللغوي يعود الى ماده قاعده وهي كما يقول ابن فارس اصل منقاص لا يخلف وهو يضاهي الجلوس وان كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس وطبعا في سؤال ماضي في المعهد كنا فرقنا بين القعود والجلوس واغلب الذين يفرقون ان القعود يكون من اعلى الى اسفل يعني واحد واحد اقوله ايه اقعد لكن لو كان متكئا او نائبا او مضطجعا اقول له ايه اجلس لقول إن الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس فهذا يقول قواعد البيت أساسه قواعد البيت أساسه فكأن قواعد البيت في سفولها تخالف عوالم ولهذا يقال قال والقاعد والقاعدة أصل الأصل يعني قواعد الأساس أي أساس بيت؟ طفي يا رجاله علني بال نقطه و اقول وفي التنزيل يعني في القران يقول تعالى وايذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وفيه خات الله ليانهم من القواعد قال الزجاج القواعد خطاطين البناء التي تعبده قبل ما انتقل كده الماحل الى ما الخط لكن الصوت صوت واضح الحمد لله طيب انا السلام عليكم مساء الخير حلو جميل طيب اذاكم باقي يا عمي هات لنا الاقلب ذا السبوره عشان نبدا لا لا انا المدل... هنا يقول تعالى فايز يرفع إبراهيم القواعد من البيت وضح. في عندنا صبت النور كامل القواعد فين <تصفيق> ايه رقم كام؟ حد مع مصحف يا شوف شوف القواعد اللي مع مصحف تطلعه ايه تطريحي ستين باين اه لا لا النور كامل ستين ستين الله بسا باستيكنا طيب القواعد وصلها اللي معاه مصحف يوصلها القواعد لسورة النور طيب وإذا يرفع ابراهيم إبراهيم القواعد اللي سورة البقرة هنجد القواعد لسورة البقرة بالألف دقائق ماشي والقواعد لسورة النور بالألف قصيرة ليه ليه ماشي دلوقتي. معروفة سهلة خاصة <تصفيق> ها؟ أساس <تصفيق> القواعد أساس تكون الحاجات قائمة واقش لكن القاعدة من النساء قواعد من النساء تكون ايه؟ <تصفيق> هاي؟ سيخركون في الرسم حتى في الرسم قواعد من الأساس ألف قائمة قواعد من النساء ألف بصير طيب على هذا فقاعده الباب الأصل الذي تنبني عليه مسائله وطروعه العقاعدة التي يحنا ننجلسها الذي تنبني عليه مسائله وطروعه تعريف القاعدة في القاعدة هنا في القاعدة تابعا في القاعدة الثانية تعريف القاعدة اصطلاحا فهو قضية كلية منطبقة على جزئياتها طيب فقول قضيه كليه يدخل تحتها جميع زيها لا يشذ من ذلك شيء وهذا الوقت دقيق ومضطر في حق القواعد القرانيه التي تعتمد الايه الكريمه او جزء منها في اثباتها لانها تعتمد على النص القراني فهو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد طيب ده ليس القواعد قرآنية نسبة إلى القرآن معنى بعد ذلك إن شاء الله تعريف القرآن واضح قال لا طيب أول قاعدة أول أول قاعدة تطرق إليها الكتاب والتي سنجعلها نبراسا في حياتنا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا طيب في بشيئة الله تعالى بعدما ننتهي من ذكر القاعدة هذه سنرى إجابات لأسئلة جزء عمّا بشيئة الله على حسب ما أتى به بعض الطلاب جزاهم الله خيرا ونصوب هذه الأسئلة أو نرشد إلى غيرها فالله مستعب ربنا أفضل لو كان فيه في فرح ولا شيء فننتقل لما الدور وعلى حسب الغرف الموجودة المتاحة بمشيط الله تعالى حتى نستطيع أن ننجد يقول تعالى وقولوا للناس حسنا يقول المصنف تحت هذه الآية وشر لهذه لها هذه القاعدة يقول الإنسان مدني بطبعه كما يقال وكثرت تعاملاته اليومية تحتم عليه الاحتكاك بطوائف من الناس مختلفي الأفهام والاخلاق يسمع الحسنة وغيره ويرى ما يستثيره فتأتي هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع إما صراحة وإما ضمن فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا يبور الله احسن والله يا أحباب كانت لي واقعة مع هذه الآية كنت في بعض الأماكن في السجن يعني طيب كان ما أقول عليك يعني زي, زي ما أقول علينا ما ولاش لا فسح ولا غير فحدث مشدات تناميه بين بعض الاخوه في دماجين متقابله طيب ف حصل شكله وشكله وزعيق وحاجات كانت ضخمه جدا فضج سجنه بالخلافات والصياحات والشكل وقد يتطرق الى السباب احيانا وصعب غيره يطلع علينا مفيش حد حتى خلص سمعت صوت قارئ يقرأ هذه الايات والله قط شعري منها، شعر جسدي قط، لما سمعت هذه الآية وكاني أسمعها لأول مرة، وكأنها نزلت في هذا الموقف الذي نحن فيه، في أثناء الكفّة الجاع والصياح وكذا. صرخ هذا الاخ ليستنصفنا ثم قال وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فكان وقعها عظيم فالكل انتهى عما هو فيه وحقيقه كانت في موضعها الشيطان نزغ فيما بيننا و أمرنا الله عز وجل أن نقول التي هي أحسن وذكرنا بأن الشيطان هو الذي يفعل لنا هذه الأفعيل قريب ذلك أمره سبحانه بمجازلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن فقال سبحانه ولا تجازل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم نحن الشيخون أنا بكلمكم أن في حياتي على بالي فهي دي اللي تخليني من حوالي عشرين سنة أو يزيد كان في شيخ اسمه الشيخ فاضل في مسجد الهادي هذا شيخ يعني كان من أكبر مشايخ البلد سنا وعلما ولعله هو كان الأوحد يعني هو اللي يربل الناس وهو اللي بيقول الجلسات وكذا حالي ربع قرن بالضافة وعشرين سنة فشي قلل كان بعد المغرب فأحد الإخوة قليل العلم وقليل التادب مع المشايخ قام يقاطع الشيخ وكذا وغلق الشيخ يعني فصار بعض الطلاب المؤذبين ولحماه فيه بعض الجهد فقال مسكتا لهذا الاخ فيا مرؤ قال له ولا تجادل اهل الكتاب الا بمن فيها احسن فكفر الشيخ وقال التي توافق هذه الآية من جهة المعنى فكثيرا كما سنشير إلى بعضها بعد قليل إذن تأمل في قوله تعالى وقولوا لناس حسنا جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة وقال قبل ذلك في سورة مكية وهي سورة الإسراء امرا عاما وكل عبادي يقول الذي هي احسن إذن فنحن, أوام... فنحن أمام أوامر محكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجردة إلا في حال مجازلة أهل الكتاب كما سبق ومن اللطائف مع هذه الآية وقولوا للناس حسنا أن هناك قراءة أخرى إيه وقولوا للناس في حسنا بفتح الحاء والسين قال اهل العلم والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه ففي هيئته ان يكون باللطف واللين وعلى بالغلظة والشدة وفي معناه بان يكون خيرا لأن كل قول حسن فهو خير وكل قول خير فهو حسن اننا نحتاج الى هذه القاعده بكثره خاصه واننا في حياتنا نتعامل مع اصناف مختلفه من البشر فيهم المرسل وفيهم الكافر وفيهم الصالح والصالح وفيهم الصغير والكبير بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا الوالدان والزوج والزوجه والاولاد بل ونحتاجها للتعامل بها بهذه الايه مع من تحت ايدينا من الخدم ومن في حكمهم الشيخ حفظه الله بعد القاعده يسكن صور تطبيقات هذه القاعده بعد كل قاعده يعرفنا ازاي بطبار يقول من صور تطبيقات هذه القاعدة يقول وأنت أيها المؤمن إذا قلت القرآن وجدت احوالا نص عليها القرآن كتصديق عملي لهذه القاعدة فمثلا تأمل قول الله تعالى عن الوالدين ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما انه اقر بعدم النهر وهو متضمن للامر بنظره وهو الامر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه الصوره الثانيه فيما يخص او فيما مخاطبه السائل المحتاج يقول تعالى وام السائل فلا تنهر بل بعض العلماء يرى, عموم يرى عمومها في كل سائل سواء كان سائلا للمال أو للعلم قال بعض العلماء أي فلا تزجره فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل طيب الثالث من التطبيقات العملية لهذه القاعدة القرآنية ما أسلم الله به على عباد الرحمن بقوله وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما يقول ابن جرير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية وإذا خاطبه الجاهلون بالله جاهلون بالله بما يكرهونه للقول اجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترصع ولا عن عجز إنما عن استعلاء وعن صيادة للوقت والجهد أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاثرة بما هو أهم وأكرم وأرفع إن مما يؤتف عليه أن يرى الإنسان كثرة الخرق لهذه القاعدة في واقع أمة القرآن وذلك في أحوال كثيرة منها أنك ترى من يبشرون بالنصرانية وهم الذين يسمون بالمبشرين وحقيقة قولهم أنهم منصرين طيب ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعده من اجل كسب الناس الى دينهم المنسوخ بالاسلام افليس اهل الاسلام احق بتطبيق هذه القاعده من اجل كسب الخلق الى هذا الدين العظيم الذي قضاه الله لعباده نعم يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا انا نصارى طيب فالصواب ان يسموا نصارى وان شئت تكون صليبيين لتعلقهم بالصليب او لعبادتهم الصليب ولا تقولوا مسيحيين فنحن اولى بهذا الاسم منهم طيب المسيحيين هم اتباع المسيح طيب ونحن اتباع المسيح نحن مسيحيين وموسويين ومحمدين ولكن نحن نجمع بين كل الانبياء تحت دين واحد وهو الاسلام فكل الانبياء دينهم واحد وذلك موجود في كثير من الايات كما في قول بلقيس اسلمت مع سليمان الله رب العالمين وكذلك على لسان جمع من الانبياء وسط الله عز وجل وسط إبراهيم بنيه ويعقوم فكل أبياء دينهم واحد هو إسلام في فرح طب نوص بقول له اللي يا محمد اللي أطبع فيها في فرح يعرف كنا الشرع ها؟ طيب طب مفتوحة؟ كان الله يصفح عليهم الديار والمصالح، يوم أحد كان الحق وعلى مصالح كان يوم أحد كان الحق، يوم مصالح كان دول يوم أحد كان الحق، مطلعين بالمصالح ولا صريبين. حتى أصل نزول القران بذل القرآن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرفه هذه الديار كانت الديار الموجودة في آيات المثنى محرقة، طيب هذه محرقة بزمان بعيد، واضح؟ وتكبر عليها التحريفات يعني كل فترة بيحرفوا فيها أكثر واحد، واضح؟ يعني عندي من كلامهم هم كما ذكرت في اللقاء الماضي في المعهد اللي هم بيقولون اللي في المقدس المقدّس فيه فيها فمنهم من أوصلها إلى عشرين ألف خطا فهذا موجود مطبوح ومنهم من أوصل إلى خطين ألف خطا ممتع؟ ولا موجود؟ موجود التسلسل التاريخي بل وعليه؟ تعال شوف كم إنجيل موجود طيب؟ كم إنجيل موجود؟ ألاكم ألاكم على وعندي هذا المصادر الرسمية من كلامهم ألاكم الله أفضل؟ ألاكم الله أفضل؟ ألاكم الله أفضل؟ نعم طيب المهم أيضا مما يوسف له تسط <تصفح> <تصفح> <تصفح> الخرق لهذه القاعدة أيضا في التعامل مع الوالدين وللأسف الشديد نحن الآن في تعاملنا مع الوالدين نجد خرقا لهذه القاعدة في كثير من الناس ونسأل الله العفو والعافية أيضا في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية نجد حرقا من الزوج تجاه زوجته طرعا ايضا مع الأولاد فنحن مقصرون في تربية أولادنا أيما تقصير ايضا مع العماله والخدم وقد نفهت هاية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعده فقال سبحانه ان الشيطان ينزغ بينهم وعلى من ابتلي بسماع ما يكره ان يحاول ان يحتمل اذى من سمع منه وان يقول خيرا وان يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن والا فان السفه والرد بالقول الرذيء يحسنه كل احد أفتر إمام مالك, مالك يرحمه الله لبعض الشعراء بما لا يوافقه شاعر إمام مالك أفتره بشيء يحزن هذا الشاعر فقال الشعب يقول للامام مالك يا أبا عبد الله أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته الذي قضيته أنت طيب تفكر أبير ما يعرفش اللي انت ولده ده قال بلى. قال إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل بالله لو قطعنا جلدك هجافا طيب أنا أقول بقى طيب أحلكك بي فقال لباو مالك إنما وصفت نفسك بالسفه والدناء وهم اللذان لا يعجز عنهما اي احد اي واحد وكده يلا اشتمه ويسف استطعت ان تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب ففعل الكرم والمروءه طيب انت هتشتمني وتهجرني في شعرك، كل واحد يرى فيه يشتم لكن لو عايز تعمل حاجه كويسه اللي هي ايه طيب نقف عند تحت القاعده آه... نلتقي بمشيئه الله الى القاعه مثلين وواحد نفل... تحتنا تقريبا تحتنا بالضبط بيه... الى طيب طيب نلتقي بمشهورين